الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سو <تصفيق> سو <تصفيق> so, so. الله أكبر الله أكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الله أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يحل بعد موتها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 كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ولضوان وما الحياة الدنيا إلا متاغ الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وَهَدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَبِالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَابَ مِن في فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد الله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 وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مِّنَ النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِإِسْبَاطِ مُضِرَ وَآتَيْنَا أُلِي وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً يَتَنِبَّتْ دَعْوَهَا وَرَحْبًا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا بَطِعَ أَرْضُوَانِ اللَّهِ فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من الرحمة ويجعل لكم نورا تمشون به ويعفل لكم والله غفور رحيم لألا يعلم عهد الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يعتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله, الله أكبر الله لمن حميده رب الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله. أكبر.